السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهما وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم في إسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكاد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تعلمهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منهم المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنة الحادية عشر إحدى وأربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفها صالح بن عبد الله بن حمد العصيم وقد انتهى من البيان إلى ما ذكره في الفصل المترجم بقوله فصل في التيمم فقد ذكر فصلا آخر من فصول كتابه ذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق أصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات الأولى أن المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح. والثانية أنه يتعلق بعضوين لا بأعضاء لا بأعضاء أربعة كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل والتالفة أقوه على صفة معلومة مغايرة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط أمم وأنها ثمانية الأول النية والثاني الإسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء أو استجمار قبله والسادس دخول وقت ما يتمم له فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها فإذا أراد أن يتيمم للعشاء انتظر حتى يدخل وقته ثم تيمم والراجح عدم استراطه وهو مذهب أبي حنيفة فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صح والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترف له غبار يعلق باليده وهذه صفة التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب فخرج غيره كالرمل والصخر واختار ابن تيمية وغيره صحة التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من جنسها بكل ما كان على وجه الأرض من جنسها من تراب أو رمل أو صخر وشروط تراب التيمم مئة أربعة وشروط تراب التام مئة الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا لا نجسا ولا طاهرة والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم هو التراب المتناثر من التيمم من المتيمم أي المستعمل في تيمم قبله أي المستعمل في في تيمم قبله فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة أنواع كالماء فيقولون طهور وطاهر ونجس والثاني أن يكون مباحا، فخرج به المسروق والمرصوب ونحوهما والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق والخزف هو الطين الصلب فإنه تسجر عليه مواقيد النار حتى يكون صلبا فإذا دق بعد ذلك لم يجز التيمم به والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق بها والراجح أنه لا يسترط أن يكون له غبار فلو ضرب بيديه على الأرض ولم يثر غبار صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر أي قول بسم الله عند التذكر والصحيح أنها سنة تبع لأصليها وليس واجبا ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة الأول مسح الوجه والثاني مسح اليدين إلى الكوعين والكوع هو العظم الناتي وأسفل الإبهام هو العظم الناتي وأسفل الإبهام في أول الرصغ والثالث الترتيب الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه والراجح عدم إسراطي الترتيب لو قدم يديه على وجهه صح والرابع موالات بقدرها في وضوء أي بقدر المتقدم في الوضوء بأن تكون في زمن اعتدال وعلى تقدم من أن ضابط الموالات وعلى ما تقدم من أن ضابط الموالات في الرواية الأخرى في المذهب وهي الراجحة العرف فيكون هنا أيضا ضابطا للموالات ويسقط الأخيران وهما ويسقط الأخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر أي أنه إذا تيمم عن حدث أكبر سقطت الموالات والترتيب وأما إن كان على عن حدث أصغر فإن الترتيب والموالات باقيان من فروض التيمم فالفرق بين التيمم لغضوء والتيمم لغسل أن التيمم لغضوء فروضه أربعة والتيمم لغسل فروضه اثنان. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته. فذكر أنها أربعة. الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كانت تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإن تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت. أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لأن من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له فإذا دخل الوقت, فإذا دخل الوقت تيمم وإذا خرج بطل تيممه والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر أي إذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر عليه بطلت يممه ووجب عليه استعماله والرابع زوال مبيح له أي زوال العذر الذي أبيح الإنسان به أن يتيمم فإذا زال عذره بطلة يممه أحسن الله أليكم قلتم حفظكم الله تعالى فصل في الصلاة وهي أقوال وفعل معلومة مفتتعة بالتكبير مفتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشراً الحرة المميزة والأمة ولا ما بين السرة والركبة وعورة بن سبع إلى عشر فرجان والحر والحرة البالغة كلها عورة من الصلاة إلا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال قبلة والتاسع نية ذكر المصنف وفقه الله فصلاً آخراً من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة أي معينة مبينة في الشرع وهذا الوصف مغن عن زيادة النية في حقيقتها فإن من صفة الصلاة الشرعية أن تكون بنية فإن من صفة الصلاة الشرعية أن تكون بنية أشار إلى نظيره مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما أنها نوعان فالنوع الأول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صارت الصلاة واجبة على العبد يلزمه فعلها وأداؤها وإذا أداها فجاء بها وفق شروط الصحة صارت صلاة صحيحة وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلو والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط خاص بالنساء ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسأة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل أو بدلهم الذي هو التيمم والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة أي ذات وقت وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة فكل واحدة منها ذات وقت له أول وآخر والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة أي بما لا يبينها ويوضحها والعورة الفرجان وكل ما يستحيى منه الفرجان وكل ما يستحيى منه ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع فالنوع الأول ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة والأمة المملوكة ولو مبعضة أي قد عتق بعضها وبقي بعضها ثنا أي مملوكا لم يعتق والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر وهو عورة ابن سبع إلى عشر فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان فإذا بلغ صارت عورته ما بين السرة والركبه والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه وهو عورة الحرة البالغة فإنها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإن كانت بحضرتهم وجب عليها أن تستر وجهها والراجح أن المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها إلا وجهها وكفيها وقدميها وهي رواية علي الحمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيه والعورات المذكورة في كتاب الصلاة عند الفقهاء هي غير عورة النظر. فعورة النظر تذكر أحكامها عندهم في كتاب النكاح وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن حد العورة ليس منها فالركبة والسرة ليست من العورة فهما حدان خارجان. عن حقيقتها ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله فهو متعلق بالفرض في حق الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس والعاتق هو موضع الرداء من المنك موضع الرداء من المنك فيجب إذا صلى فرضا أن يستر أحد عاتقيه بأن يطرح عليه الرداء والراجح أن ستر العاتق مستحب أن ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة الموضع الذي يصلي فيه والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسه التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فيصلي العاجز إلى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا إلى جهة سيره وفرض القبلة وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط نوعا وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط نوعا أحدهما استقبال عينها استقبال عينها أي البناء نفسه أي البناء نفسه لمن كان قريبا منها فهو فرض عليه إذا كان قريبا منها القبلة بحيث لو شاء رآها يجب عليه أن يوافق استقباله بناء الكعبة والآخر إصابة جهتها إصابة جهتها أي ناحيتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها ولا ينتهي له خبرها بيقين فيستقبل الجهة ولو لم يصب العين يستقبل جهة ولو لم يصب العين والتاسع النية وتقدم بيان معناها